موقع رياض القرآن يقدم. أعود بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك لو لا أنزل إليه ملك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 كيف ضرب لك الامثال فضلوا فَلَا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جن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 سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثبورا